يَوْمَ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ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 لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمن شريرين فاتوا بابائنا إن كنتم صادقين اهم خير ام قوم تتبع والذين من طبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين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 الرحمن الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتنوه الى سوال الجحيم ثم ص